Uh, of that أهزلنا مع كفاة الأخيار وقت كتاب الى بلغنا إلى قوله أو قول المصنف رحمه الله تعالى فصل السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثه مواضع قوله هنا المصنف السواك مستحب الاستحباب حكم شرعي والحكم الشرعي لابد له من دليل فلا بد أن نفهم ماذا المصنف إذا تكلم بذلك بينا يهديكم الله صلواته بينا ما له الباب فقال السواك مستحب قلنا مستحب الاستحباب كما قلنا حكم شرعي والحكم الشرعي لابد له من دليل. نعم. لأن المستحب كنافلة والأمر بالشيء ليس فيه اللزوم وفيه أو ولا فيه الجزم انتهى إذا خلصنا ليس فيه الجزم ليس الجزم فيه الأمر بشيء وليس فيه الجزم. تقولي لا ولا أنا شو لا أمرتهم مستواك عند كل صلاة. فقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. نعم صلوا قبل المغرب عليكم السلام طابتكم. صلوا قبل المغرب لمن شاء لمن شاء. فاكون أمر بشيء لا جزم فيه. فاكون هو أي سؤال إن شاء الله يكون الأمر في الإجابة فيه تكون بعد بعد الدرس. قالوا السواك مستحب. وردت أدلة كثيرة على أصحاب السواك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضات للربدي. رواه حديث صحيح رواه ابن حبان ونسائي وسنده صحيح. ذكر البخاري تعليق من سقط الجزم. طبعا تعليقات البخاري لابد أن تعلمها تعليقات البخاري. تعليقات أو معلقات البخاري تعليق بسيرة الجزم فيكون صحيحاً تعليق ليس بسيرة الجزم هو يتناوله الأمور الثلاث قد يكون صحيحاً يكون حسنا يكون وقد يكون ضعيفاً ما دام لم يجزم بصحته الإمام البخاري. فريق العمل هي, هي, هي لا لا فرق العمل جيل الفريد سيكون يوم الاثنين جيل فريد ومسجلونه ويجعلونه يوم الاثنين يوم الاثنين عشرة ربع إذا هو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك وطاعته من فن مردات للرب وهذا خبر راض به الأنشاء وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء نعم الفرش تأخذ حكم السواك سأبين كيف تكون ذلك وهو مطهارة يعني فيها, فيها طهارة في للفمي قال فالسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال إلا بعد الزوال للسناء عندما قال في كل حال ال الكل نص في العموم لكنه استثنى استثنى إلا بعد الزوال إلا بعد الزوال من الصائم وإذا قال هل يكره الصائم مع الزوال في خلاف الرائع في الرفع والروضة أنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف خلوف الصائم المصائم أطيب عند الله مريح المس فالمذهب عندنا بأنه بعد الزوال للصائم يكره استخدام السواك ماء لأن السواك السواد يذهب رائحة الفم ورائحة الفم مطلوبة رائحة فم الصائم مطلوبة عند الله تعالى فعلًا لقوله لا خلوف في لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح وريح ريح ريح المسك وفي قوله يوم القيام نعم لا خلوف فم الصائم عند الله اطيب وريح المسك فقالوا هنا بعد الزوال التغير بعد الزوال يتغير يتغير الفم ولا يستحب تغييره والانه تدير الفم بسبب الصوم حين دي نظهر فلو تغير فمه بعد الزواج بسبب آخر كانه من او غيره لا لا يكره وقيل لا يكره الاستياك وبه قال امم الثلاثة ورجحناه في المذهب وقال القاضي حسين يكره في الفرض دون النفلي خوفا من الرياء اوف من ارياء نعم بي قالوا للصائم يأخذ منه ان كرهت تزول بغروب الشمس وهذا هو الصحيح نتأكد هذه المسألة الحق فيها المسألة وهذا فيها نظر وخلافة للمذهب بل يستحب استخدام السواك على التعميم قبل الزوال وبعد, وبعد الزوال لعموم الأدلة ولأن النجزان قال السواك مطهرة الفم مرضات للرب على التعميم, على التعميم سواء للصائم أو لغير الصائم بعد الزوال قبل الزوال المسألة على التعميم فالحق أن نقول هذا على التعميم قبل الزوال وبعد الزوال سواء كان في الصيام أو في غيره وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أماتي لأمرتهم بالسواكي عند كل صلاة وعند كل صلاة بصاعة العصر أيضا في يوم يوم الصيام صحيح لله فعلى التعميم والمقاعدة عند العلماء من يبقى لما العموم ما لم يأتي مخصص يخصص ويبقى الخاص ويبقى المطلق يتلاقي ما مقيد يقيد يبقى إذن استحباب استخدام طيلة اليوم سواء بعد العصر أو بعد الزوال دي في الصوم أو في غير الصوم هي على ما هي عليه وشيء دليل عندنا في التخصيص قالوا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال لخلوفه فمش فنقول لخلوف فم الصائم فنقول الان وما يدريكم أن السواك يزيل خلوف فم الصائم الحق ان السواك لا يزيل خلوف فم الصائم لان فم الصائم رائحته تكون من المعده والسبب الرئيسي لها هو خلو المعده من الطعام غروب المعلم من الطا من الطعام لا لا يمكن أن أن ين إلا الطعام وهو لا يمكن أن يأكل إلا بعد غروب الشمس فلذلك نحن نقول خلافا للمذهب يستحب استخدام السواك يستحب استخدام السواق بعد الزوال للصائمي وقدرت أدلة وإن كانت الأدلة ضعيفة جدا يتمسكون بها. على النهي عن السواك بعد الزوال والزهري والذي رد عليهم في هذا الباب قالوا إن تمسكتم بقول لخلوف فهم الصائم فإن الصوم زواء فإن رائحة الصائم في فهمه تكون من خلو معدته من الطعام وهذا لا يكون إلا بعد الغروب يعني لا يزول بالسواك بل يبقى لأن المعدة ما زالت خالية فإذا الصحيح الخلاف خلاف المذهب بأن السنة استخدام السواك السنة استخدام السواك قال ثم يتأكدوا ثم السواك ويتأكدوا في مواضع منها عند تغيير الفم من آزم وغيري لازم قيل السكوت الطويل وقيله فأترك الأكل يعني ترك الأكل أو السكوت والصمت هذا كله يغير رياحة الفم فإذا غير رياحة الفم استلدم استوجب بل قل تأكد استخدام السواك فلو سألتكم وش الدليل على استخدام السواك مع طول الصمت أو, أو خلو الطعام ما الدلالة على استخدام السواك ما الدلالة لا ان اشك لا لا لا, لا. ممتاز يا ممتاز هو عموم وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للرب نعم تزول احسنت فالسواك مطهره للفم لانه عندما تغير تغيرت رائحه الفم بطول السكوت كنا مطهره الفم استخدام السواك نعم قال فإذا تغير بأكل ما له رأحة كريه كالثوم والبصل وعند القيام من النوم أيضا يسن استخدام السواك لأنه قد في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يشو صفاه بالسواك أي ينظف فمه بالسواك ويغسله فحديث الله الشيخان نعم واجه تأكيد الاسحاء عند القيام من النوم استلزم ترك الأكل والسكوت وما من أسباب تغيير الفم يعيد أن أيضا عند أن الاستيقاظ من النوم استخدام السواك وكان عليه وسلم يضع السواك بجانبه قال أنه كان قبل أن ينام يضع السواك بجانبه لأنه إذا قام من النوم استخدمه استخدم السواك قال إذا عند القيام من النوم أو عند تغير من القيام من النوم تتغير راحة الفم فاستخدام السواكي بذلك أسنى عند تغيير الفم وأيضا إذا أكل ما يغير الفم من من الثوم أو البصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل عنهتين شجرتين الخبثتين فلا أقربن مساعدتنا وقال إن الملائكة تتأذى مما من منه ابن آدم فيستحب ويتأكد الاستحباب في استخدام السواك لتغير الفم الثوم والبصل والفرشات تنزل مزيد السواك لأن السواك له عملان الأول هو مرضة للرب الثاني هو مطهرة للفم نعم فهذا هذا بعد الاستيقاظ من النوم لأنه إذا نام ترك الطعام وترك الكلام وهما سببان من أسباب يعني وجود الرائحة في الفم وأيضا إذا قام للصلاة أنهم ما قام النوم يريد الصلاة وإذا قام للصلاة فإن الله تعالى يحب من عبده إذا قام للصلاة أن يكون في أبهى حلة وأن يكون في أحسن رائحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجه فلا, فلا بزقانا قبل, قبل وجه أيضا فإن النبي صلى الله عليه فإن الله بعاله في كتابه قال خذوا زينتكم عند عند كل مسجد الزينة الزينة زينة في أن يكون في أبها حل وأن يكون في أعظم حل من الرائحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على متى أمرت بالسواك عند كل صلاة وقال أيضا لولا أن شق على متى أمرت بالسواك عند كل وضوء ركع تاني بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك Okay, I tell him حديث ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركع بالأسواك وهذا حديث ضعيف لم يصح بل ضعيف جدا وقد ورد أيضا مرفوعا فضل السواك بالسواك على السواك بغير سواك سبعون ضعفا ولأن محمد من أسحقنا ما اسمع الحديث من وفي قوله لو لا نشق على أمتي لمرتون عند كل صلاة عند كل صلاة عند كل صلاة صلاة هنا صلاة ناكرة أو كل نصف في العموم يبقى إذن يتقل في ذلك الصلاة الفرض أو صلاة, أو صلاة النف وصلاة صلاة الجنازة أو صلاة التراويح المهم أنها كل ما واقع عليه اسم الصلاة يستحب فيه السواك لأنه يكون في أحسن هيئتين عندما يكون بين هذين لا يدل في علا وأيضا يتأكد استحباب استخدام السواك عند كل وضو لقوله صلى الله عليه وسلم لو لا أنا شق على أمتي بالسواك عند كل وضوء. ويستحب أيضا عند قراءة القرآن عند صفر الأسنان إلى ما تغير فم. نقول أما عند قراءة القرآن فيستحب استخدام السواك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن من يقرأ القرآن فإن الملك يأتي يقترب منه فإن الملك يأتي يقترب منه وهو يقرأ القرآن حتى حتى يضع فاهو على فيه حتى يضع على على فيه وهو يقرأ القرآن فيستحب الإنسان ألا يتأذى الملك من ذلك فهو يتقرب لسماع كلام الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم فيستحب ويتأكد الاستحباب عند قراءة القرية وعند أسفر الأسنان لأن أسفر الأسنان أيضا فيه فيه عدم حسن المنظر والإنسان مطالب أن يكون في المنظر. منظر أغفر المصنف كثير من أيضا مواطن استخدام السواك من ذلك السواك عند دخول البيت لأن عيشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ك يعني لما سؤلت ما, سؤلت ما أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت قالت قال أسواك قال أسواك يعني أول ما كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول أسواك لأمريني لأنه إذا دخل دخل فتكلم مع زوجته أو تكلمت معه فاقترب منها فاقتربت منه لابد أن يعني هذا من الأدب والذوق أن الرجل يجد من امرأتي ما يكون طيبا فاجعله يقبل عليه والمرأة أيضا لأن المرأة لها ما أهل الرجل كما قال, الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورضاه عندما رأوه يرجل شعره فقال له يعني ترجل شعر شعرك وأنت ابن عباس من أهل البيت رسول الله أنت في الجمال القرآن قال نعم ولهن الذي عليهن بالمعروف يعني هن يحببنا ما أحب منهن فلا بد من الذوق أيضا أن يكون رجل ذا ذا رائحة طيبة إذا دخل وإذا خرج ولأنه إذا اقترب فإن المرأة تحتاج منه ما يحتاج منها فلاعله يكلمها يقترب منها يقبلها فلا بد أن يكون على أحسن هيئة وهذا أشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لنا ذلك تعريما فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت يستخدم السواك السواك لأنه يمكن أن يقترب من أهله لذلك استخدم السواك الحق أن استخدام السواك أيضا عند الاحتضار هذه سنة فالها كثير من الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حجر عائشة دواع مرضها وكان في يعني في في أوقات الاحتضار لأبيه وأمي فدخل عبد الرحمن ابن البقر معه سواك فنظر إليه النساء أشخص بصره نظر النساء إلى السواك وكانت عائشة لبيبة قريبة قالت تريد فأشار النعم فأخذ السواك شوف الفضل لعائشة أراد الله ذلك وهي الله ذلك من أجل أن تكون عائشة أفضل يعني النساء على الإطلاق وأنها أقرب نساء النساء إلى نبي وأنها ما مات نبي إلا واختلط طريقه بريقها فأخذته فلينته واستخدمته فلينته له ثم أعطته فتسوق بين النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالت النبي صلى الله قالت قالت رضي الله عن هذه قالت رضي الله قالت, قالت ما ت النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري نعم فيستخدم السواك أيضا قبل الجمعة يستخدم السواك لأن فيه كما قلت فيها الرائحة الطيبة مزيل لا يرائحة تكون للفم ويكسب المر الرائحة الطيبة التي تؤلف التي بينه وبين, وبين أهلي والسواك لا يكون إلا بعود الأرق وهذا أفضل ما يكون السواك لا يكون إلا إلا بعود العراق وهذا افضل ما يكون كما قلت نعم وهل هل ينزل منزلته شيء؟ الفرشات تنزل منزلته نعم تنزل منزلته ولا ولا لها ولا الرائحة الطيبة فهي تكون مطهرة أما مرضات للرب لابد من السواك استخدامه لأن النبي صلى الله أمر به لكنها يعني تنزل منزلته في شطر في شطر أعمال السواك وعلم أن يحصل السواق بخرقه وبكل خشن مزيل والعود أولاء والأراك أولاء فعلى الأرى ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يكون بيابس الندي بالماء ويستحب غسله ليستكأ به ثانياً سواك بصفة غيره هو خش وهي خشنة أجزاء قطعا قاله في شرح هذا وفي صواعي خلاف ولا ولا ولا وطبعا فروع لهذه المسألة ولا بأس أن يستخدم سواك أن يتسوق بسواك غيره بإذنه طبعا إذا سواك بسواك غيره كما فعلت عائشة رضي الله عنه أرضها وأخذ سواك عبد الرحمن ولا يانته أعطته للنساء فاستخدمه فاستخدم سواك غيره بإذنه وأيضا يستحب أن يستحب بيمينه وبالجانب الأيمن لأن النساء كان يعجبه التيام في كل شيء في ترجله وتنعوره وحتى السواك فيستخدم الجانب الأيمن بيد اليمنى وأن يمر على صخف حلق إمرانا لطيفا نعم وينوي بذلك السنه واستحباب السنه ليتاكد لي في ذلك ايضا يستحب استخدام السواك حتى قبل قبل إعطاء الدروس، قبل استخدام الالقاء المحاضرة، لأنه أيضا فيه ما فيه من اخترب الملك وفيه ما فيه أيضا ماك تحف المجلس أن أن السلام قال مجازة مجلس قوم مجلسا يطون كتاب الله تدرسونه بينهم إلا حفظ الملائكة وشتم رحمة ونزلت علم السكينة وذكرهم الله في من فيما عنده فاستحب أن يكون في أحسن هيئة وكان المالك يغتسر وتطيب من أجل مجالس العلم في هذا الباب احتراما وتوقير وتقديرا وتبجيلا لهذه هذه المجالس لسيما أنها حاضرة المالكة تحضر هذه المجالس وتحف كل الحضور وتكتب الأسماء ويصعب بها ويعجبها إلى السماء ويستحب المر أن يكون في هذه الهيئة كما قلنا يستخدم فيها يستخدم السواك وأيضا ويست... ليس ليس ليس خادشا للمروء استخدام السواك أمام العامة لأنه دخل أبو موسى شريع عليه كان سواق بل كان يمر السواك إلى آخر حلق حتى يقال يقول أوع من استخدام السواك من فرط استخدام. السواك وأيضا قد يكره استخدام السواك وطالب علم في المجلس إن كان في مجلس العلم قد يكره له استخدام السواك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفرائد الوضوء ستة النية عند غسط الوجه وقال فصل وفراء الوضوء الفرض, الفرض هو الواجب وهو المكتوب لأنه فرض عندنا أصوليا عند المدرسة الشفيعية الفرض والواجب سواء بل عند جمهور الأصوليين الفرض والواجب سواء الأحناف هم الذين فرقون بين الفرض والواجب ويجعلون الواجبا ما ثبت بحديث أحد بدليل ظني والفرض ما كان بدليل قطعي ولا فرق بينهما صمر واحدة والخلاف بينهم قد يكون خلافا لفظيا ففي قول فص وفرائض الهدوء ستة النيات عند غسل الوديه اولا نبدأ ان نقول هو قال فرائد الوضوء للوضوء فرائد هي وذبات ومستحبات وهيئات وايضا شروط الشروط هو الشرط ما الفرق بين الفرض اللي هو الرك والشرط الشرط هو ما كان, ما كان خارج الشي. خارج هي الشيء كان خارج ما الشيء هذا شرط نعم والركن هو مكان والركن هو يعني داخل ما هي الشيء ومن شروط الهدوء الإسلام الإسلام والتنييز وتغريط الماء وعدم المنع الحسي هذه شروط أربعة تكون هذه الشروط لصحة الـ الـ الوضوء نقول الشروط من الشروط الإسلام وهذا معناه الإسلام قيد قيد يخرج منه إيش؟ قيد يخرج إيش؟ الأفاضل أصحاب الزوم قال من الشروط الإسلام والتمييز وتغريط الماء كلها قيود ممتازة ولا شرط قال الإسلام يوماً ذلك، فممكن أكثر لو عندكم السماعة دي أو الميكروفون تتكلموا لما أقول من شروطي من شروطي صحة ال الإسلام، مم. أريد شرح ذلك منكم. فلو توضى غير المسلم لم يقبل منه طيب سيب لم يقبل منه الآن دا يعني شيء ما يقبل منه الأيسر من ذلك لا يكتب له الأجر أيها لا يصح هذا الذي أريده لو آت به فإنه لا يصح طبعا لا يصحي لا يكبر لا يصح لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل الجنة نفسه من الآية أوضح في الاستدلال قال من عمل صالحا والوضوء من أعظم العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر الأنثى تقييد وهو مؤمن بل الصالح لم يمكن أن يقبل إلا بالإيمان الإسلام هو التمييز وتمييزه لأنه لا يكون مكلفا إلا بالتمييز والتمييز هنا يبلغ نعم. يبلغ, يبلغ, يبلغ, يبلغ, يبلغ أن يكون مكلفا وطهورية الماء لأنه الوضوء بالماء ليس لا يصح ووضوء بالماء الطاهر دون الماء الطهور أيضا لا يصح لأن الماء الطاهر هو طاهر في نفسه لكنه غير مطاهر لغيره هو طاهر في نفسه لكنه غير مطاهر لغيره فلا بد الماء أن الماء يكون طهورا أن يكون طهورا يعني أن يكون طهورا نعم الطاهر في نفسي مطهر لغيره لأن النبي ان الله تعالى قال انزلنا من السماء ماء طهورا لينزل عليكم من السماء ماء طهورا ليطهركم به وقال النبي صلى في الماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته ما هو الطهور هو الطاهر في, في نفسي المطهر لغيره هو الطاهر في نفسي المطهر لغيره فيبقى اذا الشروط الوضوء الاسلام والتمييز وتهورية الماء وعدم المانع الحسي المانع الحسي هو أن يكون هناك ما يمنع وصول الماء للعضو المانع الحسي هو أن يكون هناك ما يمنع وصول الماء للعضو كاتلاء الأظافر عند النساء أو كمادة هذه المادة طبقة على شعر المرأة مثلا تعملها لشيء معين الصبر وغيره الصبغة ليست طبقة نقول لكن نقول كغاجره كطبقة على رأس المرأة لا يصل إليها الماء وطاء الأظافر كذلك أو يكون يعني قد و يعني جاء بعض هؤلاء هذا الذي يعمل نقاشا اللي هو يستخدم المسوى يعني دائما تبعى اليد منه أشياء فهو يمنع عصول الماء فعندما يمنع عصول الماء نقول له بعيدا هذا مانع وازمه مناع الحسي وهناك منع شرعي في ذلك والمنع الشرعي هو الحيض الحيض أو النفاس مهما توضأت مهما اغتسلت وما زالت الدماء تنزل فالطهارة معلقة لا تصح الطهارة فهذا مانع منها ونحن قلنا في قاعدة سرية مهمة جدا وهي أن الأحكام تتوفر أو الأحكام تكون حين تتوفر الشروط كاملة وتنتفي الموانع كاملة هنا يتوفر الحكم مع توفر الشروط وانتفاء الموانع وإذن عندنا من الشروط الإسلام والتمييز والطورية الماء وعدم المانع الحسي أو المانع الشرعي الخامس دخول الوقت في حق للضروريات إيش دخول الوقت هذا؟ دخول الوقت ليس ليس شرطا في صحة الوضوء نقول دخول الوقت شرط في صحة الودوء لذوي الأعذار أصحاب الطهارة الضرورية اللي هي طهارتها تكون حكما لا حقيقة من كانت طهارتها حكما لا حقيقة فالمستحاضة المستحاضة طهارتها طهارة حكمية ليست حقيقية لأنها يستمر معها نزول الدم فطهارتها طهارة حكمية ليست حقيقية لأن الدماء لا تسقط عنها ولا تقف ومن به سلس بول ومن به أيضا سلس ريح أجل الله فلا بد فيها من دخول الوقت ولذلك نحن نقول بعد دخول الوقت يحدث الطهارة حتى لأنه الوقت هنا متعلق بالصلاة بعد دخول الوقت ولأنه سلام قال إذا دخل الصلاة ففتو لكل صلاة معنى قول النبي سلام لكل صلاة يعني عند كل صلاة عند دخول الصلاة فلأن الطهارة بقولنا طهارة حكمية وليس الطهارة حقيقية وأما الفروض فقد قال من الفرض أول ومن الفروض. قال النية ولأنه كل عمل متوقف على النية كل عمل متوقف على النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى هنا تقدير في إنما الاعمال بالنيات في تقدير لابد لصحة الفهم الكلام أن يقدر يعني إيش انما الأعمال بالنيات لابد في تقدير يقدر لمعرفة الحديث أو معنى الحديث إنما الاعمال بالنيات أنا ما مني منو؟ أنا أريد الآن ما هو المقدر المحذوف لحت لحتى يفهم يفتفهم العباره ولأنه عموم المختلِي ملازم هنا كقوله عشان أبين كقوله سبحانه وتعالى فما كان منكم مريضا أو على سفر فعِدَةٌ من أيامٍ أخرى فما كان منكم مريبا أو على سفر فعِدَةٌ من أيامٍ أخرى مم. فمعناها فمن كانكم مريضا على سفر فأفطر فعدت من أمين فما التقدير هنا إنما العمل بالنبيات أم عبد الرحمن أجابت والراجية أيضا أجابت لسك الله خير هم يعني عشان نفهم من آية فعدة إيش فعدة من آيام أخر على إيش فكيد هذا حكم مرتب على شيء هو مرتب عليه فعدة من أيام أخر يعني فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فإن أفطر يعني فعدة من أيام أخر إنما الأعمال بنيات إنما يكون من مناها وهي فرض في طهارة الأحداث ولا تلب في إزالة النجاسات على الصحيح لنا إزالة نلثة المطلوب منها نلثة التعبود إزالة نلثة المطلوب منها الإزالة التعبود المعنى أنه لو مشى ونزل تحت ميزاب في الماء وكانت نلثة على الثوب فأزاح الماء فأزاح الماء وهذا أن الثوب فأزاح الماء عن الثوبي أو أزاح الماء الماء النجاس عن عن عن الثوبي صحت بدون أن يعني إحس في ذلك لأن لا تحتاج إلى النية. تحصل كما قلنا أن بخلاف الأحداث تحصل بغير النية وشرط صحة الوضوء يكون لابد من إسلام فلا صح وضوء الكافر ولا وصله على الصحيح ولأن النية عبادة والعبادات الكفار لا تدخلون فيها ليس من أهلها ولذلك لا تصح تهارة الكافر ولا تهارة المرتد قطعا والعجيب أنا نقول نأمر المرأة الكتابية إذا حاضت وتعالت من و وتهرت من حيضها أن تغتسل ليأتيها زوجها، مع أن اغتسالها لا يفيدها بشيء، لكن يفيد الزوج، لأن الله قال لا تخربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فإذا تطهرن وقت النية الواجبة. عند غصل أول جزء من الوجه لأنه أول العبادات الواجبة ولا يسبب على السيارة الماضية وكيفيتها إن كان المتوضع سليما لا علا تبي أن ينوي أحساس أمور أحدها رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث الثاني أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة. الثالث أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء وإن كان الناوي صبيا قال النوى في شرح المذهب ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة الغيرية مما يتوقف على الرضوء كفى وذكره في التنبيه ولو نوى الطهارة لم يقل ولم يقل عن الحدث لا يجزيه على الصحيح يبقى إذن إذا قلنا هذه النية يبقى لابد أن نقول كيف تكون النية يبقى أو شيء النية نعم أن ينوي استباحة الصلاة المتعلق بالنية هنا في فرض, في فرض النية في فرض الوضوء أن ينوي استباحة الصلاة فإذا انتوى استباحة الصلاة صحة الصحة الطهرة أو ينوي استباحة ما لا يمكن استباحته إلا بطهرة كطوف في البيت أو كمس المصحف لا يمس قوان إلا طاهر كل هذا تصح مع الطهرة السادة أن فرض الوضوء أو أداء الوضوء وأن كان ينوي صبيا قال نوي ولو نوى التهارة للصلاة أو التهارة الغيرها مما توقف على الرضوء كفاه ذلك ولو نوى التهارة ولم يقل عن الحدث لا يجزيه على الصحيح لأن التهارة تكون عن الحدث وعن النجس يعني لو انتوى أن هذه للحدث لا يجزئه لأن التهارة تكون عن الحدث عن النجس بد من نية تميز تميز الوضوء، ولو نوى الوضوء فقط صح على الأصح بخلاف ما إذا نوى الغسل ووجنب فلا يكفي وفرق المواردين أن الوضوء لا يطلق على غير العبادة بخلاف الغسل ولو نوى الودوء في الحدث فاستباحة الصلاة فهو نيابة, نيابة النية وأما من به علة كمن به سلس بول أو كانت مستحاضة فينوي استباحة الصلاة فقط على الصحيح. لأنه لا ينوي رفع الحدث لأن الحدث لا يرفع الحدث مستمر معه فنيته أن ينوي استباحة الصلاة ولأن الحدث مستمر ولا تصور رفعه وخير يجب الجمع بين الاستباحة وأيضا رفع الحدث والصحيح أن رفع الحدث كلغو لأنه لا يرتفع والحدث مستمر فرعا وشرط النية الجزم فلو شك في أنه محدث فتوضأ محتاطا ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوءه يعني لابد من الجزم يعني لو انتهى متزابز بالنية لا تصح في النية في كل الأعمال لابد فيها من الجزم ولو شك في أنه محدث فتوضى محتاطا ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوئه على الأصحر لأنه توضى مترددا ولو تيقن أنه محدث وشك في أنه تطهر ثم بان محدثا أجزائه قطعا لأن الأصل بقاء الحدث فلا يدر تغدده معه فقوي جانب النياب بأصل الحدث بخلاف السورة الأولى فرع ولو كان لو كان يتوضى فنسي المعة في المرة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة أرجع على الصحيح. بخلاف إذا غسلت اللمعة في تجديد الودود، لأن الغسل الثانية في في ودود واجب، هي تكون نفلا هي تكون نفل في في في في الإسباغ. فإنه لا يجزع. فإذا كانت غسل اللمعة في تجديد الودود، فإنه لا يجزئ على الصحيح. والفرق أن نية التجديد لم تجتمع نية الفرض بخلاف الغسل الثانية والثالثة، فإن نية الفرد للوضوء شملت الثلاثة فمما لا يتمم الأولى فتحصل الثانية والثلاثة به كما أن نصلي لو ترك سجدا من الأولى نسيا وسجدة في الركعة الثانية تمت الأولى وانا خلاف ذلك على مسألة أن الغسل الثانية يجزي بها ثم قال من الفروض وغسل الوجه نقف عند هذه الليلة سنكمل إن شاء الله بعد ذلك في دروس القادمة. لو في أي أسئلة تفضل. لو في أي أسئلة تفضل.